أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤذروا Inna allaha ni'imma ya'ibhukum bih Inna allaha kana sami'i'i'i'ibhukum e intanza tu Oh, man. ma Fala Olha... la cana in all of them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 hanya On ko mo